خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر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 ولا يأت الاولى الفضل منكم والسعه ان تؤلوا للقرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 yöme izi vefi him Allah dinihumul Hakk ve yâlemun an Allah ve Hakk Mubin al Khabisatul Khabisin ve أولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم